فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غزبين لا يأكلون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 وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُسْتَقِيمِينَ وَإِنَّ لَا نَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكْبِلِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِإِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ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 للكافرين ليس لهم دافع من الله للمعارج يعوذن الملائكة وهو إليه في يوم في يوم كان مقداره خمسين الف سنة تصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعلم ولا يسأل حميم حميما